بسم الله الرحمن الرحيم عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ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 الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء طبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدا طغ الباء وفاكها تو متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصارخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وطاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ متفرة ضاحكة متبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة